وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الإخوة الأكارم قبلت جاء ينجيكتك ماذا يا حديث هنا سؤال حبا لجيته موليزا لكني كنت كان نقوم با سؤالهي اللي نهوسو ماذا يا تفسير ولا سيو ماذا يا حديث يتلوني حبا نا سيستنجي پندليا tukakabakia tuka na mada tukendelea na mada ili tusitoke katika mada hii kwa sababu ya kuchunga wakati kwa hivyo ndogetu huyo aliyeuuliza hili swali ikiwa yuko hapa tunamoomba pengine aliakhirishe aliahirisha hili swali kwa muda mwingine inshallah na iwapo itakuwa ni uh, nafasi kwake basi bora zaidi kulileta swala hili katika darasa ya tafsir ambayo tunaendelea nayo siku ya jumapili kila jumapili kule masjid luta kwa hivyo ndugu yetu huyo aliouliza hili swali katika tafsira ya ibn kathir sura almaida tunamuomba inshaallah awe na subra pengine paka siku ya jumapili tukipata nafasi katika mada ya tafsir tutalijibu swali lake inshaallah taala tunaendelea ayuwal ikhwa alkiram na mada yetu ya hadithi katika kitabu cha riadha salihin tumekamilisha katika darasa lililopita hadith ya 52 katika mlango wa wa sabr ambao ameutaja ibn kathir mlango huu katika riyadu salihin ukiwa ni mlango wa tatu baada ya kitabu babul ikhlas alafu akaenda katika babu at-tauba baada ya babu tauba imam ibn ibn imam an-nawawi afwan imam an-nawawi nafikiri nilisema ibn kathir kwa sababu nilimtaja sasa hivi ibn kathir imam an-nawawi mtunzi wa riyadu salihin baada ya hapo akataja babu as-sabr Leo ta'ala baada kukamilisha Hadithi hadithi Hadithi ya mbili na na hizi ಲೇಔ ಇನ್ಶಾ masala Ya ನಾ ಖಮಸಿನಮೋ ಅಂಬಾಝಿನ kwa jumla Lakini ನಾಕೂಜೋ ಹದಿಫ ಜಯನಿ Imeingia katika ಜಮಲ wa sabr Kwa sababu ವಬಾಬ kathir ಕಫೀರ hadithi hizi Kwa ಕ Kueleza au kutuwa bayana na hukumu ya kwamba hukumu ya sharia ya kislamu katika masa alahaya wa islamu wanatakiwa wafate muungozo wa mtume alayi salatu wa salamu Na muungozo yonyewe ni watu kujisubirisha kuwa na subra juu ya mauthi ya mtawala hakimu au mambo ya zulma na unyanya saaji anawafanya zalimu kwa mbatana na misingi ya kisharia la ubainisha wana mtume alayi salatu wa salamu mlango huu ulikuwa ni mpana kiasi fulani na walilahi alhamd tukaweza kufafanua kadiri ambayo Allah subhanahu wa ta'ala alituwezesha na ni imani na matarajio yangu ya kwamba uh, misingi haya ambayo tuliyataja yalifahamika kwa vizuri kwa sababu iwapo haikufahamika kuna hatari ya upotofu wa fahamu katika masuala haya na ndio mambo ambayo yalipelekea katika fikra ambazo sio sawa au zilizokuenda kombo hasa zile fikra ambazo zimekuja na watu waliojulikana kwamba ni khawarij khawarij ni watu wanaopingana na imamu kwa dhahiri watu wanaopingana na hakim kwa dhahiri ala adna shubha kutokana na shubha ndogo kabisa inakuwa ni sababu ya wao kutaka kumtoa yule hakim katika utawala au kumvua katika utawala na kuondoa mkono wa bai'a kutoka kwa imamu bila shaka masuala haya ni masuala mazito ambayo leo tunayaona na kuyashuhudia kwa macho yetu Na tunayasikia kama sikizi yetu Mambo maafa mbali mbali ambayo ya mejiri katika ulimuengu huu Na yanaendelea kutoka mana na visanga hivi ambayo vimeenea katika dunia Na sababu na chanzo kubwa ni watu kwa ipukana au kwa mbali na maagizo ya bwana mtume alaihi salatu wa salam Yale maagizo ambayo lau watu wangishika mana nayo Bila shaka wangekua katika salama na wangekua katika njia ilio ya sawa ಬಾಬರ ಇ a amepokea imamu al-bukhari wa muslim min hadithi abi ibrahim abdullahi ibn abi awfa hadithi hii anwani yake ayulexwa inashikana kidogo na baadhi ya hadithi ambazo kule nyuma zimepita anwani yake hadithi hii ni asabru ala al-makari muislamu kujisubirisha juu ya makari mambo mazito mambo magumu mambo ambayo roho huwa haitaki kawaida kuna mambo fulani ambayo roho ya mwanadamu kulingana na maumbile yake ha inaona ni uzito mambo yale kuyafanya na katika mambo ya taat bila shaka lakini katika zile taa ambazo wakati mwingine zinaweza kuwa ni ngumu katika nafsi kuibeba taa ile kwa hivyo muislamu atakiwa ajisubirishe wakati anapotekeleza taa kama hizi hii inaitwa kwa jumla asabru ala almakarih kama alivyo taja mtume alihi salatu wasalam huffatil janna bil makarih janna au pepo imezungukwa na mambo ambayo ni mazito mazito mambo magumu magumu kama ambavyo moto umezungukwa bisha hawat mambo ya shahwa kwa hivyo ukiona mambo ya shahwa mambo ya starehe ndio mambo ambayo yanapelekea kwenda kwenye moto uh, naru jahannam i'azan billah na mambo yaleo magumu yaleo mambo ambayo nafsi huwa haitaki kuyafanya kawaida ndio mambo yaleoizunguka pepo kwa hivyo tume alayhi salatu wasalam saa zote anawahimiza sahaba zake kuambia ala inna sinat allahi ghalia sila ya allah subhanahu wa ta'ala bidhaa yake ambayo anauza ni ghali si rahisi tisikio radaka pepe ayu wa ikhwa pepe si rahisi thamani yake thamani yake ni ghali haya maneno ya mtume aliye alayhi salatu wasalam anasema ala inna silatullahi ghaliyah ala inna silatullahi aljannah kwa hadihi aljannah ghaliyah ayu wa ikhwa ghaliyah thamani yake thamani yake ni ghali sana kwa hivyo muislamu lazima afanye ibadi na juhudi kubwa kabisa ili kuipata jannah hii Hatuwezi kuipata sisi se tukiwa katika starehe zetu tuendelea tuzafanye ibada zetu kwa raha ibada zetu kwa starehe na mambo kama haya janna si rahisi muislamu kuipata kwa njia hiyo kwa ushuhudi wa maneno haya ya mtume aleyhi salatu wasalam lazima uilipea thamani yake na thamani yake ni ghali kwa hivyo inahitajia sabr na musabara na istibaar mambo haya yote au lafzi zote hizi Allah Allah subhanahu wa ta'ala ameziitaja ndani ya Quran Na muanzo wa mlangu wa sabr tulibainisha Tafauti zaki, tafauti ya sabr Na tasabur, na musabara, na istibar Zoti hizi muslamu watakiwa aminazo wa sifahizi Ili afikia katika daraja hii Allah subhanu wa ta'ala aluitaja Kwa hivyo bila ya kupoteza wakati Tufungia mmoja kwa mmoja katika hadithi hii Ya mwisho, hadithi ya 53 Alafu, tufungia mlangu wa sabr Na inshallah wa ta'ala katika darsa inayukuja Tuweze kufungua mlangu unaufata أمباوناتوا عنوانياك بابو الصدق ملانقوا أكويل إمام النوبي رحمه الله كما تلبيوا تاجة أنا سيما حديثه يمشو عن أبي إبراهيم عن أبي إبراهيم عبد الله ابن أبي أوفا رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم في يوم من ايامه الذي لقي فيه العدو قام فيهم انتظر حتى مالت الشمس قام فيهم فقال يا ايها الناس عايز هسه ندمنو يا متومي عليه الصلاه والسلام انا اسمع يا ايها الناس لا تتمنوا لقاء العدو واسالوا الله العافيه واسالوا الله العافيه يا ايها الناس اي ني وات tume alayhi salatu wasalam wa tunafanya tarjuma moja kwa moja kwa haraka alafu tutaingia katika sharh alhadith mwanzo wake abdullah abu ibrahim abdullah ibn abi awfa anasema tume alayhi salatu wasalam siku moja katika yale ma siku ambayo laqiya fihi aladu alikutana na adui wale adui ambao tume alayhi salatu wasalam alikuwa anapambana nao mara kwa mara katika jihad katika jihad fi sabilillah Katika siku moja ambayo alikuwa na adui Adui wa al-Shams Mpaka kupendukia Tume alayhi s-salatu Akasimama Akasimama kwa hutubia ಪ್ಯಾಮ khutba Kabla ya vita akawaambia faqal akawaambia ya ayu hannas enyu watu la tatamannu liqa al adu musitamani kukutana na adui wasalullah al afiyah na mumombe allah subhanahu wa ta'ala al afiyah fa idha laqitumuhum fasbiru na siku au wakati mtakapopambana na adui fasbiru musubiri na hii ndio mahalli shahid ya hii hadithi kwa wakati kababu sabr fa itha laqaytumoohum fasbiru mutakabukutana na adui musubiri fa innal jannah tahta zilali suyuf hakika pepo iko chini ya vivuli vya upanga vivuli vya panga suyuf wingi wa upanga mmoja saif jamu yake ni suyuf pepo iko chini ya kivuli cha panga thumma qala nabiyyu sallallahu alayhi wasallam baada ya hapo mtume alayhi salatu wasalam akasema allahumma ewe mola Munzila al-kitab, uliye teremusha kitabu, wa mungeri ya sahab, mwenye kupeleka au kusairi mawingu ya mvua, wa hazima al-ahzab na mwenye kugilibu au kushinda mapote ya kivita, aa, ya mbawe ya napijana katika vita, ehzim hum wansurna alayhim washinde hawa aduizetu katika vita hivi, wansurna alayhim na utupe sisi nusra na ushinde. Haya ndiyo maneno ya mtume alayhi salatu wa salamu, ili kuja katika hadithi hii ambayo imamu anawi mwisho akasema muttafaqun alayhi ay akhrajahu al-bukhari wa muslim min hadithi abdullah ibn abi awfa kama kaida yetu yelehwa kuanza kabisa katika mabahith tunaanza na masuala ya azwul hadith azwul hadith ni kuiregesha hadithi hii katika asili yake asili ya hadithi hii katika bukhari inapatikana katika kitabu al-jihadi wa siyar kitabu al-jihadi wa siyar Na Na na na na Na imamu Imamu Imamu al-Bukhari al-Bukhari kama yake yake kata, kata hadith Kwa hivyo katika katika katika milango mbali mbali. Na milango milango miongoni mwa babu Karahiyati, tamanni, wa kuchukizwa kwamba kukutana adui Pamoja mingine muslim akaipokea hii ನಾ ಇ ಬಾಬು ತಮಾನಗಾಮ ನೆಕಾ ಸಹೇತೋಕೆ ವಸಿಯ Kwa wote ya ya hadithi Tahta kitabi Kitabu kitabu ni kilichoko katika katika Katika al-Bukhari al-hadith Bukhari Na na Muslim Muslim Kuna kinaitwa Milango Baada pili ambayo ಜಾ ni ಸೊ ya Rawi al ಮುಸ್ತೋ ವಸಿಯ wa hadithi hii ಅಂಬೈನಿ wa hii hadithi Kwa mara ya kwanza anakuja katika uh, Silsila ya hadith za imamu nawawi Hajawai kupita uh, Sahabi huyu katika hadith za nyuma Kwa ibo ndiyo maana kuna umuhimu Wa kuelezea Angalau kwa fupi sahabi huyu Ni sahabi gani Kwa sababu jina laki lina kuja kwa mara ya kwanza Anaitu Abdullah ibn Abi Aufa Abdullah ibn Abi Aufa Man hatha Abdullah ibn Abi Aufa Nani huyu sahaba ambaye anaitu Abdullah ibn Abi Aufa Kwa ibo tuchukua hii faida ambayo Imam Nawawi ametuwekea katika sahihi uh, katika Riyadu Salihin tupate angalau leo tuongeze katika orodha ya sahaba tunawajua katika tarikh ya Kiislamu kwamba kuna sahaba jina lake anaitwa Abdullah ibn Abi Awfa na hii ni risala kwa vijana wetu wa Kiislamu mara kwa mara tunawakumbusha ya kwamba kama ambavyo wanavojua maplayer kama ambavyo wanavojua mahecta kama ambavyo wanavojua waimbaji uh, waliaadhu billah Allah waondolie vijana wetu balaa hizi Waweze kathalika kuwajua sahaba au muhimu zaidi kuwajua sahaba tu Rasulillah sallallahu wa sallamu. Leo kiena wakislamu wa kutajia fix cha nzima au list nzima ya wachezaji wa Real Madrid, wa Sjui wapi, Manchester, Chelsea, wote na kochi wawo wa sasa, kocha wawo wa nyuma na kocha takai kuja. Ambaye bado ajandikwa kazi. Na maplea ambao walioko sasa, na maplea wano kuja, na plea ambao yoko barbarani atanuliwa. Bado wajanuliwa. natatoka na wapi timu gani pia, na bei yake pia atakunuliwa na kwa bei gani masuala mazito ya ekhwan eh lakini mwambie hebu nitajie sahaba watano jina lake na jina la babake hawezi kukwambia jina lake na jina la babake full name nitajie sahaba watano haya 1 2 ataanza kuguguna eh eh anaotafuta lakini maplayer kutajia 1 2 na kila mmoja acheza wapi huyu acheza winga hii huyu acheza defense huyu kwa midfield hule striker huyu kwa hivi mambo ya kushangaza ekhwan eh Mambu ya kushangaza kwa sababu Hii yote inaitua ghazu fikri Alghazu al fikri Wale wa aadao al islam Walipoona kwamba hakuna haja Yatena kupijana na u islamu Au u islamu kwa vita Kutumia silaha ambazo zinaonekana Hakuna haja tena mambu kama ayo Leo wakaona ni afadhali na rahisi Kupijana dhidi ya u islamu Na risalat al islamu Kwa jamba mbalo inaitua bil ghazu al fikri Ghazu al fikri Kwa hivyo tunapibwa vita kwa fikri Kwa mawazo Kwa, ideology, kwa Kwa kwa ideology mabadi Na Na Na na na ya ya uislamu akida ya uislamu inashambuliwa ambazo ambazo sisi na zingine wadogo leo Katika katika ambayo ambayo mbio sana na mambo ambayo mzazi si rahisi, kwa rahisi Lakini wako na bila kujua playstation eh? playstation Au mambo kama haya na PlayStation. Na katika majumba ya ಆಗಿಬಾ kasa katika mambo magumu au mambo ambayo haya hatari yaliyo kwa katika haya mambo yanaitwa PlayStation na, na na na na michezo michezo kama hii ambayo wewe unaona ni michezo ya watoto au unaona kwamba ni cartoon lakini ndani ya zile cartoon na michezo ya watoto kunapelekwwa mambo mengi ambayo yanaharibu ghazu ya ghazo, eh, kupitia kwa ghazo fikri yanayo haribu afkari za watoto wa Kiislamu na aqida ya mtoto wa Kiislamu zaidi ni aqida ya mtoto wa Kiislamu inapotea pale pale katika ile michezo inapotea akida ya mtoto wa Kiislamu kwa njia ambayo wewe huwezi kujua kuna pitishwa pale mtoto anafundishwa uchawi katika ile mambo ya michezo ya watoto ni PlayStation ni game lakini kuna mambo ya uchawi pale kuna mchawi anajitokeza anafanya mambo ya kiajabu ajabu mtoto anafundishwa kwamba kuna power zingine ambazo sio Allah Subhanahu wa Ta'ala zinayosayiri mambo hasa mtoto anasoma ile ni message anaisoma pale akida yake inaanza kuharibika kidogo kidogo kidogo kidogo mpaka akida inakwenda Kathalika, akhlak, akhlak pale inauzwa ya mtoto wa kislamu Inauzwa pale katika hile playstation Na wale wanainunuwa kwa abkhaz a thamani Kwa thamani, duni kabisa Akhlak za otototo wa kislamu Kutokezee pale vi, vi, vi, vibonzo ambavu vikouchi Au vibonzo ambavu vinafanya mambo ya siyokuwa ya asawa Anafundisho mtoto kuiba, afundisho mtoto kupijana Afundisho mtoto namna ya kupambana na a, maaskari kwenda kubomboa gari la askari kulipiga marisasi alafu akimbia game hiyo hiyo ni game mtoto anacheza kwenye playstation wafanyaje amecheza playstation wewe baba unajui playstation gani ana anacheza lakini ni mambo ya hatari ayu walikhwa na ukiwauliza wale vijana ambao wanaojua mambo haya watakwambia ni kweli na hilo si la kushangaza la kushangaza zaidi ayu walikhwa ni kwamba kuna watu wazima wanaofanya mambo haya si watoto ndilo jambo ambalo linasikitisha zaidi watu wazima kabisa takuta wamekaa hivi nyumbani pengine acha za yeye na mkewe au yeye labda na mtu mzima mwingine wamekaa hivi mtu mzima kabisa na nyele zake pengine nyeupe waliaa bizallah haya mambo ya khatari kwa hivyo kuna muhimu ya kuregesha mabaadhi wa uislamu nasa zote kujikumbusha na maneno haya ekhwan tusichoke tunajikumbusha wa dhakir fa inna dhikra tanfa'u almu'minin Jeruuli katika huyo sahabi jina lake aitwa nani? Ahmed, aiish hismo? Hah? Abdullah ibn Abi Aufa. Abdullah ibn Abi Aufa. Huyo sahabi Imam an-Nawawi kama kawaida yake upenda kutupa faida mbalimbali. Faida ya kwanza ametupa kwamba huyo sahabi kunya yake inaitwa Abu Ibrahim. Hiyo faida ya kwanza. Kunya, kunya ni jina ambalo linaitwa linaza na Abu au linaza na ummu akiwa mwanamke. Kwa hivyo kunya yake huyo sahabi kunia yake ni Abu Ibrahim na hii ndio kauli mashuhuri ya huyu sahabi ingawa kuna akwali zingine wengine wakasema ni Abu Muhammad wengine nasema Abu Muawiya lakini kauli iliyo mashuhuri ni kwamba kunia yake ni Abu Ibrahim Taanian huyu sahabi eikhwan wanazuni wakaguzi wa historia za katika elimu ambayo inaitwa ilmu ar-rijal ilmu ar-rijal katika ile hiyo ni moja katika milango ya ilmu za hadith waona panga wale wapokezi wa hadithi wote katika tabaka mbalimbali kuna tabaka ya masahaba tabaka ya tabiina na namna hiyo miongoni mwao ni imamu dhahabi imamu dhahabi akataja hao wapokezi na watu wote wanyuma katika tarikh katika kitabu chake mashuhuri kinaitwa siyar a'lamu an-nubala akataja katika kitabu cha siyar kinajulikana kwa ufupi siyar siyar ni kwa imamu dhahabi akamtaja huyu anaitwa abdullah ibn abi awfa katupa faida za ziada jambo la kwanza akasema huyo abu aufa ambaye ni babake hio ni kunia kadhalika jina lake nani akasema jina lake naitwa alqama ibn khalid al-aslami alqama ibn khalid al-aslami kwa hivyo hiyo ni faida ya ya pili kwa hivyo tunasema abdullahi ibn abi aufa abu aufa jina lake ni kunia jina lake nani jina lake naitwa alqama babake sasa anaitwa alqama ibn khalid al-aslami kwaurefu علقمه ابن خالد ابن حارث الاسلمي فتمpata faida kwamba hawa ni katika kabila la al-aslamiyun kabila la aslami ambao ni mashuhuri wanajulikana kule sehemu za madina na na huyo ndio babake anaitwa alqama kwa hivyo jina lake ukitaka kulesema kwa urefu litakuwa ni abdullah ibn man ibn alqama ibn khalid al-aslami lakini anajulikana kwa jina abdullah ibn abi aufa faida ya tatu kuhusu huyo sahabi ni kwa alikuwa min sigar al sahaba tunamjua kama sahaba walikuwa katika tabaka mbalimbali kuna kibaru al sahaba na kuna sigar al sahaba sasa ukiambiwa kwa mfano abubakara as-siddiq utamweka wapi kibaru sahaba au sigar al sahaba huyo ni kibaru sahaba umar ibn al khattab min kibaru al sahaba la lakini huyu abdullah ibn abi awfa anajulikana kwamba alikuwa katika tabaka ya sigar al sahaba tabiina vile vile kuna kibaru al tabiina ona sigaro altabi'i wa hakadha fa ila nyingine kadhalika imam adhhabi ametuambia ni kwamba huyo alikuwa katika muammaria katika masahaba kuna masahaba ambao waliitwa muammarin muammarin au muammar moja ni mtu aliishi miaka mingi aliyeishi miaka mingi akafa akiwa na umri mrefu anaitwa muammar muammar kama vile anasema allah subhanahu wa ta'ala aw lam nu'ammirkum ma yatadhakkaru fihi man tadhakkar وجاءكم النذير فهو معمر ni mtu aliyepewa umri mrefu akaishi kwa muda mrefu huyo alikuwa ni miongoni wa wale muammarin kama vile Anas bin Malik Anas bin Malik unajua aliishi kwa muda mrefu alikufa takriban akiwa na umri wa 90 na huyo Abdullah bin Abi Aufa alikufa wanasema wanazooni ad-dhahbi anasema umri wake qarabal mi'a qaraba almi'a alikaribia umri wa miaka 100 نا فكيف ما دام علي كروبيه عمره 100 عام 100 اكوا اخر من مات من الصحابه بالكوفه ني صحابه وامشوا كوفه الكوفه امهلهي كا هي سيكاو نمواشغاني صحابه وامشوا كوفه الكوفه تمام يا اخوان ايش فهمت يا امين ام فهموا في في؟ هيو توeleze ili pate kwa hakikisho اه احسنت ahsant amina man saidia vizuri katika tamko lingine asema sahaba wa mwisho kufariki al-Kufa kuna sehemu inaitwa al-Kufa sasa yeye ni wa mwisho kufariki hapo al-Kufa wa mwisho sahaba wa mwisho kufariki al-Kufa ni Abdullah ibn Abi Awfa kwa sababu ya umri wake takriban qarabal 100 na alifariki mwaka wa 86 lilhijra tofiya fi 'ami 680 من هجره المصطفى صلى الله عليه وسلم من مكه الى المدينه اي كوازي فائده يا اخوان هيا انغافيو يا ثلاثه او يا 네 تقريبا هيا فائده nyingine سasa tunakuja katika faida nyingine muhimu ya Abdullah ibn Abi Awfa manaqib fadhail za Abdullah ibn Abi Awfa huyo sahabi ya ikhwan katika manaqib zake au fadhail alikuwa na fadhila mbili kubwa kabisa fadhila ya kwanza kubwa ya Abdullah ibn Abi Awfa ambayo ndio inaofanya anakumbukwa zaidi na zaidi katika tarehe ya Kiislamu jina lake lina sambaa likiwa juu kwa sababu ya fadila hiyo faidi fadila ya kwanza annahu kana mimman bayya an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam fi bay'ati ar-ridwan hii faida ya kwanza fadila ya kwanza kubwa ya Abdullah bin Abi al-Uffu kwanza ukumbuke kwamba yeye na babake wote ni masahaba tukumbuke hiyo sabu imamu nawawi ametuambiaje amesema radiyallahu an huma ukisoma pahala masahaba wakitajwa alafu kaambiwa an huma maana yake yeye huyo alietajwa na babake wote ni masahaba fulani bin fulani kisha radiyallahu an huma yeye na babake ni masahaba jabir bin abdullah radiyallahu an huma abdullah ibn umar radiyallahu an huma na naitana mngine abdullah ibn abbas radiyallahu an huma w hakazalo كفو هuyo كذلك علماء ونقولون ان يسمي رضى الله عنهما يييه ni sahabi babake ambaye tumesema ni man alqama bin Khalid al-Aslami kadhalika al-kuna sahabi sasa sahabi huyo ikhwan yeye alishuhudia bai'a ambayo inaitwa bai'atu ridwan ma hia bai'atu ridwan bai'atu ridwan e ikhwan ni le bai'a أم بأيو إلي بتا أو إلي سماما مواكة وعام الحديبية مواكة وحديبية عندما خرج النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة متوجها إلى, إلى مكة للعمرة أي لأداء العمرة إنتم لتوكى مدينة إليكي مكة إليك تميز عبادة عمرة أليب فيك أن جياني كريبنا عمرة فألا فنيت حديبية فألا أليب فيك أكامتما عثمان عثمان بن عفان رضي الله عنه وارضاه اكمتوم عثمان قوينة مكة لتفاوض مع قريش يقوم بسي سي نتوم عليه الصلاة والسلام پموجنا صحابة ليو كجاناو اداد ياكي امباو تقريبا ولكوا نيواتو بين الفو ميان بيلي پا الفو, الفو ميان تانو كنا خلاف كدوغو هاپو بين ونزون ونسيما الفو نميان بيلي الفو نميان ننة الفو نميان تانو لكنها يبوكي الفو نميان تانو Sichi niya alfuna miambili Watu aliyo kuwa nao Anotoka nao Madina Wakapika pali ya Hudaibia Tume alayhi salatu wa salam Arsala Uthman bin Afan Nenda kule maka kazumumze na watu wa maka Kureish Sabu Uthman alikuwa ni katika watu Waliopewa mashallah Yani hinka na ujuzi mkubwa Wa masala mbao ya naitu wa tafawu Leo inajulikana kwa mba ilmu ya negotiation Ilmu ya uzungumzaji na kuleta tafawu Uthmane bin Afan alikuwa nikatika watu wa kubwa mbao uh, Walikuwa na ujuzi na fani hii kubwa ya, ya tafawo Fa arsala huu nabiyo sallallahu alayhi wa sallamu Nenda kazumze nao Kawape hii message Kumbasisi atukuja kivita Atukuja kupijana Atukuja kufanya kuleta vita Walaki chuchot Tunkuja kufanya umra Tupeni na afasi Tufanya umra maka turuti Atuna vita na mtu Akathika Uthmane kazumze nao akazumzanao akazumzanao jamaa walipofika kule uthman jamaa wakamzuia walipomzuia uthman akachelewa kule kwao makkah alipochelewa zikatoka habari kutoka kwa watu walio kutoka makkah kuja hivi barabarani wakaja wakaeneza uvumi au isha'a bi anna uthmana qutil uthmana miwawa ilipoenea ile isha'a ili isha na ile habari kwamba uthman aliche aliwawa ali na na moja katika ishara na alama kwamba ame wao kwamba amechelewwa amechelewwa uthman sababu ule ujumbe ulikuwa ni ujumbe wa kuelekea makkah na kutoka sasa kitu gani kimemzuia uthman ikawa sasa kuna kuna uwezekano mkubwa kweli kwamba bi anna uthmana kutil na ukiangalia ile hali iliyokuwa ngumu na hali nzito iliyokuwa baina ya sahaba baina ya ya mushrikina fi makkah na baina ya mtume alayhi wasallam hali ya uadui hali ya Ya, ya ili mgumu ili ukua baina yao Ya kuto elewana Ikawa kuna uwezekano mkubwa kwa mwe Uthman Kutila Tume alayu salatu wa salam Akawangalia masahaba Hapo wamekaa chini ya mti Wamekaa chini ya mti Sahaba wakakaa kimia Waluliputua khabari hizi Huzin ikaingia katika nafsi zao na katika mwe wawo Wakabaki kimia Akasimama sahaba moja jinalake Na itu Abu Sinan Akasimama mbele ya mtume alayu salatu wa salamu Aka mambia ya Rasulallah mudda yadak ubayi'uk. Nipe mkono wako ya Rasulallah ni kupe baya. Tume akamuliza ala mada. Baya juyanini. Aka mambia baya imma alfath wa imma shahada. Baya ya nyewe ni kwamba ni imma tufungwe maka. Au tupate shahada. Sote sisi tuwawe shuhada fi sabi'lillah. Hakuna takaikimbia ata mweja katika sisi. جمع على الصلاه والسلام مد يدها اكنيو تشمكنو yake كمبا ابو سنان نا بايع النبي صلى الله عليه وسلم بعدا يا بيع يا ابو سنان بايعو جميع الصحابه صحابه الرسول الله صلى الله عليه وسلم وكاممبيا يا رسول الله نبيعك على ما بايعك به ابو سنان وتكمب بايع رسول الله وكاممبيا يا رسول الله اما الفتح واما الشهاده ولكمالذا kisha wakitahamaka kidogo hivi wanajiandaa wakamwona Uthman ibn Affan huyo anarudi Allah subhanahu wa ta'ala jambo hili ambalo limepita lilimridhisha Allah rabbuna atabaraka wa ta'ala akateremsha aya akateremsha aya ambazo tunazisoma leo na zitaendelea kusoma ila qiami asha qara'a an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam ala sahabati bakawakalia قال الله تبارك وتعالى لقد رضي الله عن المؤمنين اذ يبايعونك تحت الشجره فعلم ما في قلوبهم فانزل السكينه عليهم وآثابهم فتحا قريبا الله سبحانه وتعالى ما يكوشا كو راضي ناه وليه ambao walikupa bay'a tahta shajara chini ya mti فعلم ما في قلوبهم الله اللي جواهم الحقي اللي هو في قلوبهم ولما قوا بي ايم الفتح وايم الشهاده يلي منن انطوكه في قلوبهم نداني كبيس منن يا كلمه يا كسهما تو هيفيه فعلم ما في قلوبهم و لسبب علم ما في قلوبهم ماذا حصل انزل السكينه عليهم الله قال له تي اسكينه و ايش واثابهم فتحا قريبا و اكوا با وجئنا اكواپا جزاءنا اجر يقاما كنا فتح فتح مكه الذي يكو قريب انقودنا يلكوجه اخوات لقد صدق الله مشى السوره مشى مشى السوره لقد صدق صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلون المسجد الحرام ان شاء الله امين هذه هي بيعه الرضوان فسال لماذا سميت بيعه الرضوان اخوات لماذا سميت هذه البيعه بيعه الرضوان راضي يا كسباب كنا تمكو لراضيہ katika haya laqad radiyallahu 'anil mu'minin ndio maana ikaitwa baiatu ridwan kutokana na hili tamku la radiya radiyallahu 'anil mu'minin iko wazi nafikiria pakaka hapa ikhwan tay sasa huyu ni miongoni mawaala walio shuhudia baiatu ridwan mnaiona hiyo fadila yake ikhwan sasa yeye ni miongoni mawaala sahaba 1400 au 1400 au 1500 من صحابه الرسول الله صلى الله عليه وسلم الذين شهدوا بيعه الرضوان اوناجه فضيله هي ن هذه المنقبه يا اخوان لقد رضي الله الله اكبر لقد رضي الله ما اعظمها وما اوسعها من فضيله ني فضيله كبرى نانا اليه ايها الاخوه وكفى بهذه الفضيله شرفا و ومنزله لهذا الصحابي الكريم ان ان نتوشى فضيله هي كون شرف كعبا كبيره كوي الصحابي عبد الله ابن ابي اوفا pamoja مع الصحابه الغيره منزله كبرى يا اخوان حتى متى عليه الصلاه والسلام كما في الحديث الذي اخرجه الامام احمد وابو داوود والترمذي باسناد صحيح صححه الشيخ الالباني وغيره قال صلى الله عليه وسلم لا يدخل النار الله أكبر ونجزي أجويا إليه لقد رضي الله ها ونجزي أمنينو آيه من جين أمبا يمتومي عليه السلام أنا زمومزة إخوان في حديث صحيح أنا سيما لا يدخل النار هينجي مطوني أحد يو يوت ممن شهد البيعة تحت الشجرة يو يوت أنبا يلي شهدية بيعة من ينجوني موالي ولي شهدية جيني أمتي هينجي مطوني wewe unaona maneno haya eehwa leo ati wanakuja watu kuwatukana watu kama hawa sahaba tu rasulillah ambao allah jalla jalalu salam min فوق سبع سماوات فقال تبارك وتعالى لقد رضي الله عن المؤمنين اذ يبايعونك ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح لا يدخل النار احد ممن بايع تحت الشجر leo anakuja mtu ambaye hajui aingia peponi ولا انغي امطوني انا كنت ازغممزو على واطو ambao متوم عليه الصلاه والسلام قال فيهم لا يدخلون النار من انت من انت حتى تتكلم وتتجرأ في الكلام في طعن على صحابه رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ويلك ثم ويلك مبه مقبوه هاي يا اخوان فايوه هي منقبه هذه فضيله من اعظم فضائل عبد الله ابن ابي اوفا fadila ya pili ikhwan ni kwamba huyo sahabi faza au wanasema baadhi alulama hadiya biduaa inabi sallallahu alayhi wasallam huyo sahabi pamoja na babake pamoja na familia yake ni miongoni mwa watu wale ambao sahaba ambao walipata zawadi ya dua ya mtume alayhi salatu wasallam kaifa dalik wamta hasal ilitokea wapi na na kwa ajili gani sababu yake انه قدم بزكاه من ابي هو صحابي اللي kunya na zaka kutoka kwa babake babake nani alqama abu aufa sahaba babake alimpa zaka au sadaqa akamwambia qaddimha ila nabii sallallahu alayhi wasallam yimleke sadaqa sadaqa hi au zakah yimleke mtume alayhi wasallam akachukua ile sadaqa akaja nayo paka kwa mtume alayhi wasallam falamma ata biha nabii sallallahu alayhi wasallam qala rasulullah sallallahu alayhi wasallam اللهم صل على علي ابي اوفا حديث صحيح اخرجه مسلم وغيره اللهم صل على علي ابي اوفا هذه فضيله اخرى هيني فضيله nyingine kubwa ambayo alipata sahaba huyu anaitwa Abdullah ibn Abi Auf yeye pamoja na familia yake wote wakaombewa dua na mtume alayhi salatu wa salam adua bis-salat namna jua maana ya sala inayotoka kwa mtume alayhi salatu wasalam kwenda kwa watu khudh min amwalihim sadaqatan tutahhirhum wa tuzakihim biha wa salli alaihim inna salataka sakanu lahum kama fi surati tauba kwa hivyo hii ni sala ya mtume alayhi salatu wasalam kumswalia abdullah pamoja yeye pamoja na babake na watu wake na ndio maana ulama wakasema ikhwan min hadha alhadith inajuzu kumswalia mtu ومصاليه ومانه هي صلاه بالدعا وتقسم اللهم صل على فلان اللهم صل على فلان وهو حي وهو حي لكن الانسان لا يلتزم بذلك لا يلتزم بذلك لانه من شعائر الشيعة والرافضة الشيعة والرافضة وواوني الصلاه الصلاه على على, على, على الائمه على فلان على فلان هذه من شعار شعارات الشيعة والرافضة لكن المسلم قد يصلي على فلان Uh, au a fi ba'd al-ahyan aw fi ba'd al-awqat kama kana an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam yaf'alu dhalik kwa hivyo hizi ni manaqib ayuha ikhwa miongoni mwa manaqib za Abdullah ibn Abi Awfa yeye pamoja na watu wake nafikiri tumezifahamu na ziko wazi ikhwan kwa hivyo siku nyingine ukitakiwa uh, uki kuelezea kwa ufupi kabisa ukaambiwa pahala hebu simama tupe mawaidha hebu simama tupe mawili matatu yale mawili matatu waumie waislamu leo mimi nataka kuwatajia sahabi mmoja ambaye yinyi waislamu wengi hamumjui jina lake yanaitwa abdullah ibn abi awfa mambo yake na saba yake iko hivi na ilikuwa hivi na fadha'il zake ni 1 2 na kama hivyo alivotaja wana zodi fawaid ambazo waislamu anafaidika nazo na na ma'azamaha min min fawaid allati ya yiktaniha almuslim au yata'allamaha almuslim baada ya kumaliza maneno haya kasa tunaingia katika hadithi hii ya mtume aliye salatu wasalam ambayo tumeisoma ndani ya hadithi hii ayu wa ikhwa wanataja wanazoni kusema hili hadithi hili jastamala ala jumlat min ahkam au adabi aljihad fi sabilillah hadithi hii ingawa ni fupi kama mnavyoona mistari michache mistari michatu au minne takriban lakini ishtamala hadha alhadith ala jumlat min ahkam وا آداب, آداب الجهاد في سبيل الله. حديثي هيmekusanya jumla katika ahkam na adab za jihad fi sabilillah. Sasa mara nyingi tunasikia jihad fi sabilillah, jihad fi sabilillah, lakini hal naalum ahkam aljihad fi sabilillah. Hal tualumna adab aljihad fi sabilillah kabla watu hawajenda katika jihad au hata hawajazungumza juu ya jihad fi sabilillah, tushazijua zile ahkam, tushazijua zile shuruti zake na adab Kwa hivyo hapa mtume alayhi salatu wa salam Ana tufundisha baadhi ya ahkam Na baadhi ya adab Zinazo fungamana na jihad Fi sabiili Allah Miongoni mwahizo adab Ndiyo tu zingia masala ya nini Asabru ala al makare Kama mbabu utakafu zumumza Wakati tunahilezea maneno haya Kwa hivyo tuende katika hizi adab Moja bada moja na nzuti Tu wazidondowa katika halithihi Nastambitoha jamihan Min hathi hii Min hatha الحadith حديث النبي صلى الله عليه واله وسلم يا كwanza ايها الاخوه من هذه الاداب او هذه الاحكام كwanza كبيسا ان انه ينبغي تحري اوقات اوقات النشاط اي الاوقات التي tanashotofiha an-nufus inafa au inatakiwa waislamu wakati wanapokwenda katika jihad au wanapotaka kusimama katika jihad jihad fi sabilillah yataharuna awqat an-nashat wana tafuta tafuta au wanaangalia awqat za nashat wakati ambazo mioyo inakuwa katika nashati mioyo inakuwa active ina nguvu zaidi wakati wa nashat sio wakati ambao moyo utakuwa ume ume umezubaa au moyo utakuwa katika hali ya ya ya ya kuchoka au au au hali ya kusanga la unaangaliwa wakati ambao moyo uko katika nashat nafsi iko katika nashat kadhalik kama anabosema imamu an-nawawi yataharra almuslim au yataharra almuslimun au fi fi idraki fadilati awqatis salawat waddu'a indaha Haya manena Imam al-Nabawi Kathalika wa Islam wa naangalia Katika kupata idrak Fadilati au qati salawati Wa Islam wa naangalia Wakati wa, ili wa, ili wa jihad Kwa ili wasmamisha jihad Wanafaa uh, wa Islam wa tafute Au wafanya tahari wa angalie Zile nya kati za sala Nya kati ambazo ni za fadila Wakati wa sala Na nyakati ambazo ulii zile nyakati za sala Ambazo ndaniyake zina kuwa ni ahraa Likabuli dua Dua kukubaliwa Nyakati za sala Nyakati ambazo zina kuwa ni nyakati za dua Kukubaliwa Na nyakati ambazo zina kuwa ni nyakati za sala Kwa butuna angalia nyakati za Za nashap al nufus Na nyakati za idrak Fadilati au qati salawat Wa duai عندaha Kama nabasema imamun nawawi Fi sharhi sahihi muslim hazo haya maneno yametoka hapa ya ikhwan yametoka katika hii hadithi alioitaja Abdullah ibn Abi Awfa ya kwamba mtume alayhi salatu wasalam alipokuwa anataka kupambana na adui intara ana subiri hatta malati shamsu mpaka jua linapoanguka ana subiri kwa hivyo kule mtu alayhi salatu wasalam kusubiri kuna sababu yake na sababu yake na hikma yake na malengo yake anna nabii sallallahu alayhi wasallam yetaharra hizi awakati anangojea na kuchagua hizi nyakati kwa hivyo jihad fi sabilillah ikhwan mmoja katika adab jihad haipijaniwi wakati wowote la inaangaliwa nyakati ambazo an-nufus takunu fiha nashita nyoyo zinakuwa ni nashita katika zile nyakati kadhalika zinaangaliwa idrak fadail awqat as-salawat wad-duaa niakati zile za sala ili watu wapate kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala ad-du'a bin-nasr wad-du'a bil-fath wad-du'a bil-fawz wal-falah wad-du'a bil-'izz lianna al-'izzah min Allah tabarak wa ta'ala ili kutilia nguvu maneno haya al-hafidh ibn hajar al-asqalani akataja kadhalika katika fathul bari hadithi nyingine ambayo ina ongezea nguvu maneno haya akataja hadith nyingine kutoka kwa mtume alayhi salatu wasalam ya kwamba anasema ahadu sahaba anna nabiyya sallallahu alayhi wasallam annahu lam yuqatil in lam yuqatil fi awal al-nahar mtume alayhi salatu wasalam in lam yuqatil fi awal al-nahar ikiwa hakupijana wakati wa mwanzo wa mchana intadhara alikuwa anasubiri al-shamsa jua hatta tazul mpaka lile jua liingie katika lipita katika zawali kwa hivyo tumepata tafsiri ya maana ya malati shams katika hii riwaya nyingine maana ya malati shams aizalati shams kwa hii riwaya nyingine kwa hivyo mtume alayhi salatu wasalam alikuwa anachagua zile nyakati za jihad hapijani tu hivi hivi anaangalia ikiwa indam yuqatil fi awal alnahar kama akupigana mwanzo wa alnahar hapijani pale katikati ya alnahar la anaongoja hatta tazula shams mpaka jua lipendokee jua likipendokee ni wakati gani ekhwan wakati dhuhur wakati dhuhur baada zawali alshams kwa hivyo mpaka uingie wakati wadhuh wakati wadhuh ni wakati wa sala au la wakati wa sala kwa hivyo hapa anasubiri mtume alayhihi wasallam idrak fadilati madha wakati salati dhuhur ili apate kuomba dua kwa mtu Allah subhanahu wa ta'ala itadharra ila Allah yad'u Allah tabaraka wa ta'ala yastansiru yastansiru Allah tabaraka wa ta'ala hi ndio hikma ya mtume aleyhi salatu wasallam fi tahari hizi za wakati hikma kubwa eahwan na yeye ni risala na ujumbe tuambiwa sisi waislamu kwamba kuna nyakati za fadila ambazo muislamu hifai kuzipoteza hifai kuzipoteza hasa angalia kama yeye ilivokuja katika hadith in lam yuqatil awal an nahar in lam yuqatil narudia skizao vizuri eahwan in lam yuqatil awal an nahar awal an nahar mta baad al-fajr kwanza al-fajr inakwenda pale awali na har hata tuluu shamsi yoni awali na har waislamu leo wako wapi wakati huo wengi katika waislamu hata hasa nyakati hizi vijana wetu wakati ambao mashole yamfungwa wako wapi wamelala hata al-fajr hakuna baadhi yao na ikiwa anaamka al-fajr anaamka al-fajr ende ende baharini maana kiwalala kama kwenda al-fajr kwa sala yatapita na bahari bengine huyo anafadali kuna yule ambaye haswali kabisa ya nab hatta wakati dhuhur bengine la la baka asr awal alnahar waqt albaraka waqt albaraka waqt alfazila fi awal alnahar ba'd alnas ba'd almuslimu ba'd almuslimin ay ikhwan ya namo wamkuta katika usingizi ya lilala akoroma awal alnahar shuf waqt albaraka na ndio wakati ambao mtume alayhi salamu alikuwa akisubiri wakati wa jihad awal alnahar يبدا الجهاد وكيمpita ule wakati kama hapoweza kupigana pale hapigani pale tena baada ya hapo yantazir hatta tazula shams tamil al shams ndio apate kusimamisha jihad na hii ndio hikma yake mtume alayhi salatu wasalam hikma ya maneno haya aliposema abdullah in tawar hatta tazul hatta intazara hatta tazula shams au tamil al shams اداب يا اخوان كان من اداب الجهاد في سبيل الله الي وُجدت في حديثي ن الدعاء الى الله تبارك وتعالى الدعاء الى الله تبارك وتعالى نقيوم دعاءك الله جل جلاله وقات و جهاد في سبيل الله المسلم يتضرع إلى الله تبارك وتعالى بالدعاء كما لففان يهي بمتوم عليه الصلاة والسلام كتك هي جهاد كتك هي بمتوم عليه الصلاة والسلام كما نفتاج عبدالله بن أبي أوفة سيم يبيلي حديث أن نبي صلى الله عليه وسلم ألي سيمة قال اللهم منزل الكتاب ومجرية صحاب وهازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم اي كذلك اداب الدعاء اداب الجهاد الجهاد في سبيل الله لا بد فيها من من دعاء واسلام وسدان اني انما وانا واweza kushinda bila ya kumomba Allah tabarak wa taala hata wakiwa wengi vipi hata wakiwa na silaha aina gani lakini la budda min du'a Allah tabarak wa taala al-hafiz ibn hajar anatupa faida faida muhimu ya ikhwani hii du'a ina mafunzo gani ina faida gani ina malengo gani ndani yake anasema hii duaa inatambi tambi juu ya mambo matatu jambo la kwanza anasema nabaha an-nabii sallallahu alayhi wasallam fi duaa yake bi inzal alkitab nabaha bi inzal alkitab ala fadilati au ala ni'mati an-ni'mati al-ukhrawiyyah tume alayhi salatu wasalam kwa kuomba duaa hii اللهم منزل الكتاب الي تو tambii ya kwamba hi inzala alkitab ndani yake kuna tambii kwa waislam tambii lil muslimin tunapewa sisi tambii ya juu ya jambo gani bin ni'ma walukhrawia juu ya neema ya akhira وهي الاسلام ambao ni waislam wanabaha bi inzali ashab na akatanya tume alayhi salatu wasalam tambii ya kuteremshwa kwa au ko bilaisa binzalis sahab biijra'is sahab wa kuendesha allah subhanahu wa ta'ala kueleza uwezo wake wa kuendesha mawingu kusahiri mawingu kuyapeleka mawingu hapa kuyapeleka mawingu kule ili ateremshe mvua hii inaitwa ijra'is sahab mujriya sahab hapa kuna tambii gani anasema atambii binni'ma ad-dunyawiyya ni'ma ya kidunia ma ya ni'ma dunyawiyya ar-rizq wapo hapa kuna neema akhrawia ambayo ni alislamu ambayo ishara yake imepita katika nini imepita imepita katika alkitab alafu kuna tambii juu ya neema dunyawia ambayo ni arisk imepita ishara yake katika ijra'i sahab kisha qala nabii sallallahu alaihi wasallam wa hazimal ahzab akataja ibn hajar anasema wa bi hazimatil ahzab na kwa kushinda au Allah Subhanahu wa ta'ala kupitia kwa nguvu yake ya kushinda mapote ya kivita ambao yanasimama kupigana dhidia Allah Subhanahu wa ta'ala dhidia mtume wake na dhidia Uislamu hapa kuna tambii ala hifdhi an ne'mati tambii ya kuhifadhi hizi neema mbili neema alukhrawiyyah tuhifadh bil jihad neema adunyawiyyah tuhifadh bil jihad asani kama ambaye mtume alayhi salatu wa salam Aomba kwa kusema, ya Allah, ya Rabbana, tupe sisi, fadila, ya kuhifadhi hizi ni'ma mbili. Kama ulifutupa ni'ma ya akhira, ambayo ni uislam. Na kama ulifutupa ni'ma ya dunia, ambayo ni riski. Tuhifadhiye hizi ni'ma mbili kupitia kwa jihad. Hii ndiyo mana ya kusema, Allahumma munzila alkitab, wa mujri ya sahab, wa hazima al ahzab. Hii ndiyo mana ke. Ndiyo hikma yake mtume alayhi salatu salam. وامننوا هذه المتات كما لبو بينشا منا هو نوصل بعد الاذان ان شاء الله تعالى الجانب الثالث اي يلهوا من هذه الاداب او هذه الاحكام لاوازه تمتج ني تحري اوقات نشاط النفوس او النشاط وادراك فضيله اوقات الصلوات كما لبو تاجا منا زوني كما امام النووي وغيره اداب يا 2 تمتج الدعاء والتضرع الى الله تبارك وتعالى والاستنصار اداب الثلاثه او احكام مiongoni mahkamul jihad ya 3 iliyokuja katika hadithi hii adam tamanni liqa al adu adam tamanni liqa al adu muslim hafa kutamani kukutana na aduwi si sawa muslim katika jihad kutamani kukutana na aduwi adam tamanni liqa al adu wa muslim hawa fa kutamani kukutana na aduwi قسما اه توتامani kutukutane nao sisi eh au mimi natamani nikutane nao au sitotamani kutukutane nao utuaoneshe dhakara alulama alhikma min hadha an-nahy wa nazwan wa mataja baadhiya hikma juu ya nahi hii haya makatazo tume alayhi salatu wasalam hikma ya kusema la tatamanna liqa aladu ni ni hikma yake ayu alikhwa qala alulama min hikma من حكمتي النهي مiongoni mahikma za nahi wakataja baadhi ya ulama zoni akiwemo al-Hafidh Ibn Hajar katika Fathul Bari wakataja baadhi ya hikma hikma ya kwanza liante la yahlamu ma yaulu ilayhi al-amru hikma ya kwanza ni kuwa muislamu hajui kule kutamani kukutana na ali kutakupelekea wapi mwisho wewe utakuwa wapi mshoewe utakuwaaje wewe unaposema utataka kukutana na adui lakini je wewe wajua kwamba utakwenda kushinda utakwenda kumshinda utawashinda kweli wale adui au la la yaalam alinsan ma yaulu ilayhi al'amr hii ni hikma ya kwanza wanatoja wanazooni hikma hii ya kwanza walidhalika na nabii sallallahu alayhi wasallam an tamanni liqa al'adu wazihi ikhwan hikma ya kwanza li'annahu la yaalam ما يقول اليه الامر الحافظ ابن حجر حكمه هي اكايتilia nguvu kupitia kwa hadithi ambayo ameipokea au kusimulia sa'id ibn mansur fi sunani lakini mursalan akasema anna nabiyya sallallahu alayhi wasallam qala la tatamannaw liqa' al'aduww fa innakum la tadrun asa an tubtalu bihim musitamane kukutana na adui kwa sababu hamujui mtihani kwa adui adui hao hao hao ikawa ikawa ikawa kukutana na hao madui, ikawa ni ikawa kukutana na na ni al-Islam, al-Risala, al-Muslimin ಹುನ್ಹಾ ಹುನ್ಹಾನ್ಹಾವು ಇಸ್ಲಾಮ್ ಅಧಾ ಓ ಅಲ್ ಅಧಾಸ್ಲಿಮೀ ಕೂಟ ನಾವು ನಿಮಾನಿ ಕೂತಿ ತಿಹಾ ನಿಮಾನು munadhibiwa kupitia kwa mtihani ule haya litokea maana kutokea ya Quran yalitokea fi ghazwati uhud qala allah tbaraka wa taala wa li yabtali allah ma fi wa limahhis ma fi qulub kwa hivyo haya hii ni ibtila allah subhanahu wa taala kadhi yabtali almuslimina bil kafiri allah subhanahu wa taala huenda akawapa mtihani wa islam kupitia makafiri sasa huenda wa islam akapewa mtihani haya ni mambo hatari كويبو اسلام او المسلم لا يتمنى لقاء العدو وحكمه هي امبايو ومحتاجا بنظوني خاصا kupitia kwa haya maneno ambayo yanatilia nguvu kiasi fulani haya maneno ya mtume alihi salatu wasalam ameyataja ingawa hadith hii ni mursal min min sunani saidi ibn masud rahmattullahi taala alayhi hikma ya pili ikhwan akataja alhafiz ibn hajar hikma ya muslim kutotamani kukutana na adu akasema li an wali an fihi صوره اعجاب صوره اعجاب وقله الاهتمام بالعدو ketika kowe kutamani kok kutana ana adu nyane akeh kuna sura fulan ya i'jab yani i'jab bin nafsi yani muntu kujona au watu kujola watu kuingi wana ghurur watu kuingi wana aina fulan ya اخترار بالنفس الاعجاب بالنفس sizitokobora sizini bora sizituna nguvu zaidi sisi ni wengi haya ilitokea maya kotokea ekhwan ilitokea fi ghazwati hunain wa yawma hunain iz aajabatkum kathratukum falam tugni ankum shay'an wabaqat alaykum alardh bima rahubat thumma wallaytum mudbirin ilitokea mambo kama haya kwa hivyo waislamu wakakataza wakaambiwa la tatamanna liqa al-aduu kwa sababu mkitamani kukutana na adui ndani yake fihi sura kuna sura fulani ya iijab na kuna sura fulani yakule waislamu kwamba qillat al-ihtimam bil-aduu ana sema ibn hajar kwamba waislamu itawapelekea waone kwamba adui hana hakuna haja kushughulika naye Yani kama ambayo wanawadharawo adui Sasokim dharawo adui Na pengine labda ye ya mejiandaa kwanjia ambayo ni kubwa Na nzuri na, na muhkam zaidi kuliko njayeni Ame panga mambo ambayo ni mazitu zaidi kuliko njini Nasa njini katika kukaa kwenu mkuzumza Ah wale tutawa tandika vivaya sana mbaru Tutawa maliza maliza dakika tano tututushawa saga saga Mwajwaji labda wawo me panga watawasaga njini kwa dakika mbili Sio tano Kila telehtemam biladu Ma ya mbagi ma yambagi kwa hivyo ndio maana wakatiaja wanazooni maneno haya akasema ibn hajar anaendelea kusema wastudilla bihadha alhadith wastudilla bihadha alhadith na hadithi hii ikatumia kama ni dalili ya kwamba la yajuzu talabu almubaraza fi aljihad altalab almubaraza hadithi hii wakaitumia wanazooni ya kwamba haifai talab almubaraza kuomba mubaraza au kuitisha mubaraza. Haid fai. Kupitia kwa hii hadith. Ndiyo mana unazuhuni. Baadhu l-ulama. Kalu la yajuzu. Talabu l-mubaraza. Eish maana l-mubaraza ya khuan. Katika jihad fi sabiri illa. Yali maputa mawili na napukutana. Fi'a. Al-muslimin. Wa fi'atu al-kufar. Ya napukutana maputa mawili haya. Ala ardi al-maaraka. Juhu ya ardi ya vita. Wakati mwingine. Si wakati ote. Wakati mwingine. Vile vita vinaanza na mubaraza. Introduction yake ni mubaraza. Mubaraza ni kwa kwanza kunatokea mtu mmoja mmoja wanapambana. Mmoja anatoka huko, mmoja anatoka huko anapambana, alafu mmoja anatoka huko, mmoja anatoka huko anapambana, alafu mmoja anatoka huko, mmoja anatoka huko anapambana. Kama watu watatu, wanne, watano, ile ni kama nini? Warm up sasa. Unajua warm up eh? Ile ni warm up alafu ndio vita vianza. Taskhin. Inaitwa mubaraza hiyo katika jihad. Sasa wanazuoni wanasema لا يجوز للمسلمين ان يطلبوا مبارزه واجهوا وواله المكافري يدوا ويتشوا مبارزه انا اسمع الحافظ ابن حجر وهذا راي الحسن البصري الحسن البصري هي ديو مذهبك و هي ديو رايك وكان علي بن ابي طالب علي بن ابي طالب قالوا اكيد يسمع في كتابه منك مشهور لا تطلب المبارزه او سيومب المبارزه فان دعيت وكييتك في مبارزه فاجب اتقيا tunsar utapewa nusra ukiitishwa katika mubaraza waache wao waitisha mubaraza wale kufar akitoka mmoja katika kufar akasema tunaitisha mubaraza hayo amtaka nani namtaka ali ibn abi talib anasema ukiitishwa katika mubaraza faajib jitokeze hakuna uoga la jitokeze faajib tunsar utapewa nusra li anna da'i baghi li anna da'iya baghin kwa sababu yule anaitisha mubaraza باغي هذا كلام علي بن ابي طالب فايوه اوكيتشو ويبو... ووي في كتابه مبارزه اكسمما احد الكفار من جيش الكافرين اوكيتشو مبارزه في الجه... قبل الجهاد تنطك فلاني تخرج نريد فلانا في المب... للمبارزه تخرج للمبارزه لكن ان ت ان يطلب المسلم المبارزه لا لا يبدا هو بالمبارزه انما اذا دعى للمبارزه يعجب هذه الدعوه اكو ازي نفكر منين هاي اخوان طيب فلهو هي ني نفundish wengine ambalo linashikamana na na hadith hi au hada ada min adabi hada aljihad fi sabilillah almustanbati min hada alhadith kwa tompata jambo la tatu au hukumu ya tatu ambayo ni adamu tamanni liqa'i madha liqa'i aladu ين يا اخوان اصابع اوقاته وين ده تكملizia نايو انغاوى زيمبكي nyingine ziko takriban 7 ar-ra' al-amr ar-rabi' min adabi al-jihadi fi sabili llah wa ahkame su'al llah al-afia kumomba allah tabaarak wa ta'ala al-afia hi kadhalik inatakamana na haya maneno ya mtume alayhi salatu wa salam pala ilposema لا تتمنوا لقاء العدو واسالوا الله العافيه ونسوني وانا ونسون. اسمع وهذا نظير سؤال الله العافيه من الفتن هي نسوسا نقوممبا الله تبارك وتعالى العافيه من الفتن كوممبا العافيه كتقامنا مambo يا فتنه كنا مambo يا فتنه يا اخوان مambo يا فتنه تقصف بالمسلم في الليل والنهار Inampatiliza muislamo fitna zile Usubuhi na mchana Mchana na usiku Zina pita zile fitan Bilele wa nahari Fitan ya ikhwan Khaqitaa Mina lele al mudli Zina pita zile fitan Kama sehemu ya kipande cha usiku Mna ziyua zi fitan ya ikhwan Nyingine tunaziona Zingine tunazisikia Nyingine zi metokea Zingine zi koleo Na ruba ma kun Zingine zi nakuja ما موقف المسلم من هذه الفتن ان يسال الله تبارك وتعالى العافيه منها مسلم هاتقي كتفوت هذه الفتن او كينجئه في هذه الفتن نكجتوسا ndani yake ليس هذا موقف المسلم كما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم المسلم ينبغي له ان يسال الله تبارك وتعالى ماذا العافيه من هذه الفتن ال دليل على ذلك اولا هذا الحديث هي حديث يا اخوان نديو inatufundisha mambo haya inatuambia la tatamanna liqa al adu wa as'al Allah al afu kwa hivyo waislamu hawaombi kukutana na adu wasema sisi tuomba tupate fursa tukutane nao twatamani tukutane nao twatamani natamani ni muone mimi siku moja au natamani la almuslim yakuul hada al kalam yanbaghi almuslim mala yaqul yas'al Allah tabaarak wa ta'ala al afia yaqul Allahumma inni as'aluka al afi ولهذا ونحن هنا ونسمع نقولوا اجل هي كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من سؤال الله العافيه alkoxy kithirisha kumomba Allah subhanahu wa ta'ala al afiyah na akiwahimiza wa islam kumomba Allah tabarak wa ta'ala al afiyah miongoni mahadith hizo ma akhrajahu tirmidhi bi isnadin sahih fi jami'i an al abbas 'an nabiy an ammi nabiy sallallahu alayhi wa sallam حديثه كتقول لنا عباس عمي yake mtume alayhi salatu wasalam ana sema jitu an nabiy sallallahu alayhi wasallam fa saaltu nilimjia siku moja mtume alayhi salatu wasalam nikamuliza alhadith fi sunan at-tirmidhi bi isnadin sahih alabbas akamuliza mtume amambia ya rasul allah ewe mtume wa allah alimni shay'an as'alullaha 'azza wa jall nifundisha kitu ni muombe kitu hicho Allah subhanahu wa ta'ala nifundishe dua wasikia maneno haya ammi yake mtume alayhi salamu al-abbas anakuja panga kwa mtume amwambia ya rasulullah allimni shay'an as'alullah azza wa jalla nifundishe dua ya kumomba Allah ni muombe nini dua Allah subhanahu wa ta'ala nifundishe kitu ambacho nitamomba nacho Allah jalla jalali mtume alayhi salatu wasalam akamjibu akamwambia is salil la alafia سلي الله العافيه اللهم بارك الله سبحانه وتعالى العافيه بس العباس اكون لوكا كذا انا اسمع فما كثت اياما نيككاع siku za kuka نيككاع siku za kuka فجئت كشان كمجيا tena mara nyingine ya pili fasaltu hukamuliza ya rasulullah allimni shay'an as'alullah tabarak wa ta'ala nifundishe kitu ni muombe wa kitu hicho ni mombe Allah subhanahu wa ta'ala tume alayhi salatu wassalam akamwambia ya abbas ya amma rasulillah sallallahu alayhi wasallam is'alillaha alafiya fid dunya wal akhirah mombe Allah tbaraka wa ta'ala alafiya fid dunya wal akhirah hii ndio dua امم وهو متوم عليه الصلاه والسلام علما علما اياه من علما العباس كما katika dua yetu ekhwan tuna dua ambayo toaomba katika dua ambayo toaomba tusisahau dua suali Allah azza wajal alafia fi dunya wal akhir hi riwaya at-tirmidhi min hadithi al-abbas min hadithi al-abbas am an-nabi sallallahu alayhi wasallam كوا هو تكثروا يا اخوانكم توموا <تصفيق> كومومبا <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> الله سبحانه وتعالى العافيه في الدنيا والاخره كيلو كمومبا قل اللهم اني اسالك العافيه في الدنيا والاخره اللهم اني اسالك العافيه في الدنيا والاخره كذا روايهين نجينه قال النبي صلى الله عليه وسلم اسال الله كذلك في سنن الترمذي ايها الاخوان في سنن الترمذي جامعه الترمذي من حديث صحيح قال عليه الصلاه والسلام اسال الله العفو والعافيه اكون جهز عفوا في حديث اخر اكسمه عليه الصلاه والسلام اسال الله العفو والعافيه اللهم املي ان الله تبارك وتعالى العفو والعافيه ما هذه هي يوت طوم عليه الصلاه والسلام اكايشكانشا ما الحكمه من ذلك قال عليه الصلاه والسلام كوني موجهو ما اعطي احدكم حقن موجهو امباي amepewa kitu chotote ambaye baada al yakin baada ya yakin khayran bora zaidi baada al yakin ekhwan jambo ambalo amepewa احدكم baada al yakin baada ya yakin khayran min mada min al afia hakupewa mmoja wenu jambo lolote ambalo ni bora baada ya yaqeen hakupewa ambalo ni bora kuliko nini alafia ndio maana mtume aliye salama ikhwan tutaona siri ya mtume kutuhimiza tumombe allah tbaraka wa taala alafia sasa zote ili wewe usikike ndio maana abubakar sidiq alipoelewa maneno haya alipoona uzito wa maneno haya madha kana yaqul kana yaqulu radiyallahu anhu arda la la an وعافى فاشكر احب الي مني ان ابتلى فاصبر لا ان اعافى فاشكر كوانو ميمي كupewa afia na Allah subhanahu wa ta'ala fashkur ili nipate kumshukuru tabarak wa ta'ala ah yani kupewa afia halafu nimshukuru Allah tabarak wa ta'ala kwangu mimi napenda zaidi kuliko an ubtala kuliko kupewa mtihani fa asbir ili nipate kusubiri ushoma mambo mwa hii ni haya yakwan afya inakwenda na shukrani na ibtila inakwenda na asabr sababu bakar siddiq alisema ni bora ni pawe afya fashkurullaha tbaraka wa taala napenda zaidi jambo hilo kuliko kupewa mtihani ili nisubiri sababu mitihani mingine ni mizito wewe unajua kwamba utaweza kusubiri au uwezi unajua kwa ile subra yako itakuwa ni subra ya kiasi gani Subra ya kiwangu gani Ndiyo mana muislamu ya kwan Haombi mambo mazito Haombi mambo magumu Ili ya seme mimi ni pata kumonesha Allah subhanu wa ta'ala Naweza kusubiri mimi ni manamume La Al-Muslim ma ya kule hadha kalama Al-Muslim ya sallu Allah tabaraka wa ta'ala Al-Afia Fi al-Din Wafi al-Dunia Wafi al-Akhira Upawi al-Afia katika siha Upawi al-Afia katika mali Upawi al-Afia katika ahli yako Katika watoto yako Katika mambo yako Fi kulli shayi الله سبحانه وتعالى يرزقك العافيه فهي خير ما اعطيى المسلم بعد اليقين نسال الله تبارك وتعالى العفو والعافيه في الدنيا والاخره وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته